وقولهم إ ن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب أ ل م يروا إ ل م ه ا ل أ ط ف ا ل وشبهها ف ح ذ ر المحال وجائز عليه خلق الشر والخير ك ا ل إ س ل ا م وجهل الكفر وواجب إ ي م ا ن ن ا بالقدر و ب ا ل ق ض ا ء كما أ ت ى في الخبر ومنه أ ن ينظر ب ا ل أ ب ص ا ر لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إ ذ بجائز علقت هذا ولي ا المخترد يا ثبتت ومنه إ ر س ل جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل لكن بذا إ ي م ا ن ن ا قد و ج ب فدع ه و ا قوم بهم قد ل ع ب وواجب في حقهم ل م ا ن ة وصدقهم و ض ف ل ه م ف ط ا ن ة ومثل ذا تبلغهم لما اتوا ويستحيل ضدها كما ر ا